فَبِئْسَ مَا قَطَّعُوهُ مِيثَاقَهُ وَتَفْرُغُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْلٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَالًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْ لَا الْمَسِيحَ عِيْسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَقُوا فِيهِ لَفِي جَكٍّ مِنْهِ مَا لَهُ تلوه يقينا، بروزه الله إليه وكان الله عزيز الحكيم. وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي قذل نوتي، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرّل عليهم طيبات رحلت لهم. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربى وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطن وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسفون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما